وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ أصحاب الجنة أن أفيضوا, أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا حَرَمَاهُمَا طَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم وغرتهم الحياه والدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء الْيَوْمَ نُنَاسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا نَسُوا حَد وَما كانَ بآياتنا يَجَحَدون